قلنا اقسم بالله على العبد على قسمين ويقسم بالله على العبد فيكون هذا لابد أن يبرر قسمه وهذا من الأدب احتراما للقسم فإن لم يبرق قسمه فالتكفير يكون الذي أقسم وقد لا يكون قسم قول سألتك بالله أن تفعل كذا فهذا سؤال وليس بقسم أما أما الآدب معه ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم من سألكم بالله فاعطوه ولا كفر أما الذين يقسمون على الله فبرقسمهم فانهم ناس مقصوسون فالسؤال كقول السائل لله أسألك بأن لك الحمد أنت الل أنت الله المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام وأسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يضر كما بينه صلى الله عليه وسلم الله الحسنى أو اسم الله أعظم في ذلك لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفهر أحد أسأله كف كل شيء من ولد سمعت بنفسه ونزلته في كتابك أو علمته أحدا من خالقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك فهذا سؤال الله تعالى بأسمائه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وليس ذلك إقصاما عليه فإن أفعاله هي مقتضى اسمه وصفاته ثمغفرته ورحمته من مقتضى اسمه الغفور الرحيم وعفوه من مقتضى اسم العفو ولهذا قالت عيشة رضي الله عنها أرضها إن وفقت ليلة القدر ماذا أقول قال قول اللهم إنك عفو تحب العفو عفو عني وهدايته ودلالته من مقتضى اسمه الهادي وطبعا أصلا اسم هذه أيضا مختلف فيه، هل هو اسم اسم ام لا إملاء. وفي الأصل لما عن عن أحمد بن حنبل أنه أمر رجلا أن يقول يا دليل الحيارا دلني على طريق الصادقين وهذا هذا دعاء بالخبر، هذا دعاء بالخبر، والدعاء بالخبر يمنعه كثير من العلماء والصحيح أنه يعني اشترط فيه شروط ومن هذه شروط أن يوافق الإحسان أن يكون أن يكون حسن على الأقل. أو يكون, أو يكون بلغ الحسن بلغ الحسن وهذه طبعا هذه لا يستطيعها لا الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى ذلك أن يكون عالما بهذا فيصل بها إلى درجة فعل غاية الحسن هذا ليس في طاقة الإنسان لكن المهم أن يكون حسنا وطبعا دليل الحيارة عن الهادي الذي يهديهم إلى سبيل الرشاد وكان أيضا أحمد يدعو بالخبر يقول يا غياث المستغيثين فهذا ايضا في حقيقه امره انه يدعو يدعو, بـ بـ بـ يدعو بافعال الله يتوسل بافعال الله جل في علاه ولما يفعل الله بعبده من الخير المقتضى اسمه الرب ولهذا يقال في الدعاء يا رب يا رب كما قال آدم ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنا كنا من الخاسرين وقال نوح رب إني اعوذ بك ان اسالك ما ليس به عني والا تغفر لي وترحمنا كنا من الخاسرين وقال ابراهيم ربنا اني أسكنت من ذريتي واذن غير ذي زرعين عند بيتك المحرم وقد كره مالك وابن أبي عمران من أصحاب أبي حنيفة وابن أبي أن يقول الداعي يا سيدي وقالوا قل كما قالت الأنبياء ربي ربي واسمه الحاج القيوم يرمى أصل معاني الأسماء الحسنى والصفات العلا كما قد بسط في غير هذا الموضوع. ولهذا قال النبي سلام بقول إذا اجتهد في الدعاء فإذا سؤل المسؤول بشيء والباء بالسبب سؤل بسبب أن يقتضي قد المسؤول فإذا قال أسألك بأنك لك الحمد أنت المنان أبديع السماوات الأرض كان كونه محمودا منانا من أبديع السماوات الأرض يقتضي أن يمنع هذا اسمه الأسر باللازم والتعليد بالثناء عند الدعاء وكونه محمودا ويجب أن يفعل ما يحمد عليه وحمد العبد له سبب. ولاد أمر المصلي أن يقول سمع الله من حمده أي استجاب الله من حمد دعاء من حمده فالسمع هنا بمعنى الإجابة والقبول قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع أي لا يستجاب له ومنه قوله صلى الله عليه وسلم إن ربي لسميع الدعاء قال الله تعالى فيكم سمعون لهم ومن الذين هادوا سمعون الكذب هذا اثر سمع الاجابه وقال يصلي ويدعو ولم يحمد صلى حضوركم في بحمد الله والثناء عليه وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وبعد يجيب إذا دع ماك يبعد حقه إذا دعاني أن أستأذن له قال عبد الله بن سعود كنت أصلي والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر معه فلما وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم يستحيي أرفع عبد صفرة جلست أن أرفع العبد يديه فيغدهما صفر فحق السعيدين أعليه أن يليبه حق العبدين له أن يصيرهم وحق أوجهه لنفسي صحيح كما يسأل بالإيمان يسأل بالإيمان يعني أخذ بالمجامع القبول فلفظ السمع يراد بإدراك الصوت ويراد به معرفة المعنى مع ذلك ويراد به القبول والاستجابه نعم مع الفهم قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم يفهمون يعقلون ومراض الله على فيعملون به قال وثم قال ولو أسمعهم على هذه الحال التي عليها لم يقبلوا الحق ثم تولوا وهم معرضون فلم ينهم بنهم لا يفهمون القران ولو فهموه لعملوا لعمل به يعني في الحالتين الجحود والهوى المركب فيه مولد اودا بهم إلى التردي وإذا قال السائل لي غير اسال اسال بالله فان مسالهه بايمانه بالله وذلك سبب لاعطائي من ساله اياه فانا سبحانه وتعالى يحب الاحسان الى الخلق لا سيما ان كان المطلوب كف الظلم فنامر بالعدل ونهى عن الظلم وامر امر اعظم الاسباب في حد فاعل فلا سبب أولى من أن يكون مقتضيا لمسببه من أمر الله تعالى و جاء في, و جاء في حديث رأ أحمد المصنف بمارا أعطي العفو أطلع في ضعيف أنا مساعد خضرية رضي الله عنه رضاه صلى الله عليه وسلم علم الخارج إلى الصلاة أن يقول في دعائي و بحق السائلين وبحق عليك وبحق ممشايا هذا فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا سمع ولكن خلشت التقاء سقطك أولا حديث ضعيف وهذا مستمسك لمن يتوسلون التوسل الممنوع بين إن شاء الله رد عليهم في هذا الباب لما يأتي كما قلت أنا مركز جدا بالتوسل الممنوع لأننا سأبين وفاند كل أدلتهم حتى يعني يظهر الأمر بجلاء فإن كان صعيم الحديث أصلًا ليس صاحح، فكان صعيم حق السائلين عليهم أن يجيبهم، يبقى حق السائلين، يبى النظر إيش النظر إلى فعلهم ومكانتهم وذواتهم، النظر إلى فعل الله، الأصل في ذلك النظر إلى فعل الله، حق السائلين على الله أن يجيبهم وأن يعطيهم، ولأن الله على قلبه إذا سأل كعباد عني فإنني قريب قريب دعوت الداع إذا دع يبى حقه إذا دعاني أن أستأذن يبره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم يستحي أن أفعل عبد يده فاردهما صفرة فحق السائلين عليه أن يجيبهم حق العبدين له أن يفيهم وهو حق أوجبه على نفسه سبحانه وجله كما سأل بالإيمان يسأل بالإيمان والعمل الصالح الذي جعله سببا لإجابة الدعاء واستئجبل الذين آمنوا وعمل الصحاح تجازدهم فضله وكما سألوا بوعدين أن وعده يختذي إنجاز ما وعده سبحانه جل في علاه لأنه إذا وعد وفى وأوفى. لما في قولي تعالى ربنا ان سمعنا مناديا ينادي الإيمان على أبينا وبربكم فآمنا ربنا ففلنا ذنبنا وكفر عنا سيئتنا وتوفى مع الأبرار وقولوا أنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا ففلنا وارحمنا وأنت الرحيمين فاتخستمون حتى ننسوكم ذكرية ويجب هذا مناشدت صلى الله عليه وسلم يوم عندما قال اللهم أنجز لما وعدتني اللهم أنصرك الذي وعدت اللهم وعدك الذي وعدت وجاء في التوراة أن الله لما غاضب على بني إسرائيل على موسى يسأل ربه وذكر وذكر ما وعد به إبراهيم فأنه سأله وعده لإبراهيم وضرب لنا مثلا في السؤال بالأعمال الصالحة سؤال ثلاثه من بني إسرائيل وكذلك كان ابن مسعود يقول في وقت الصحر لما أمرتني فأطعتك ودعوتني فأجبتك وهذا صحر فأغفر لي كان ابن مسعود كان يترك الصيام من أجل هذا القيام وكان يدعو في الصحراء قل الله ما أمرتني فأطعتك ودعوتني فأجبتك اللهم اللهم أوفر لي وهذا صحر فأوفر لي ومن أيضا حديث عمر عمر كان يقول على الصفا اللهم أنك قلت وقولك الحق دعوني أستريب لكم وأنك تخرج المعد ثم ذكر الدعاء المشهور في اللهم من حبك حب من حبك حب من قلوب حبك إلى الأداء التي كان يدعوها ابن عمر رضي الله عنه رضاه. سيكون المعنى أسألك بكذا نوعا فإن الباء قد تكون باب باء للقسم نعم وقد تكون للسبب فقد تكون قسما به على الله دالة فعلاء وهذا هو الممنوع قد تكون قسما أسألك بحق السائلين تكون قسما بهذا الحق على الله دالة فعلاء وقد تكون سؤالا بسببه يعني بسبب ما تعطيه ففأما عور القسم المخلوقات لا يجوز على المخلوق فكيف على الخالق لا يجوز على المخلوق فكيف على الخالق أما الثاني والسؤال بالمعظم كالسؤال بحق الأنبياء فهذا فيه نزاع وقد تقدم عن أبي حنيف أصحابه أنه لا يجوز والناس من يجوز ذلك فنقول قول السال تعالى بحق فلان بحق محمد بحق إبراهيم نعم نرى يقرأ الأنبياء الصالحين وغيرهم أو جاء فلان وبحارف فلان يقتضي أن لهم عند الله الجاه. وهذا هذا صحيح لهم جاه لكن هل هذا الجاه سبب في استجابة الدعاء هو هنا مناط الكلام هل هذا الجاه سبب ومناط لاستجابة لا الدعاء أم لا هذا هو يعني هذا مناط ما ينظر إليه فإن هؤلاء لهم ما عند الله منزل وجه وحرم يقتضي أن يرفع الله درجاتهم وعظم أخذرهم ويقبل شفاعتهم إذا شفعوا معنا سبحانه قال من الذي يشفع عنده إلا بإذني ويقتضي أجدا أن من تبعهم واقتدى بهم في مسألة لو الاقتداء بين بين في كان سعيدا ومن أطاع الله الذي بلغوه أن لا كان سعيدا لكن ليس نفس مجرد قدره مجاين بما اقتدى إجابة الدعاء أين الدليل على أن القدر والجهل الذي لهم عند الله هو سبيل وسبب للدعاء ليس هذا من باب الوسيلة والوسيلة العبادة والعبادة توقفية وش الدليل على ذلك؟ جاءهم ينفعهم هم ينفعهم هم لا يتعدى غيرهم وإذا اتبعهم هو وأطاعهم فيما أمره ينفعه بعمله الصالح هنا فإذا دعوا واستشفعوا بأنهم أنهم استجابوا أنهم منصاعوا نعم يكون سبب الاستجابة الدعاء ودائما لابد أن نعلم أنه لابد من الأسباب التي التي يتخذها المرض لابد أن تكون أسبابا جاء الشرع بموافقتها وفق الشرع أما إذا لم يكن منهم دعاء ولا شفاع ولا منهم سبب اقتاد الإجابة لم يكن متشفعا بجاهيم ولا مقصفاه له بجاهيم نفع له عند الله جل وعلا بل يكون هذا هذا النوع الأول المنوع الذي سنسهب جدا في الكلام عليه فقد سأل بأمر أجلبي ليس له ليس ليس سببا لنفعه ولو قال الرجل المطاع كبير أسألك أبطاع فلان لك وبحبك له على طاعتك نعم ما بجاء عندك الذي اوجبته طاعتك... طاعته لك طاعته لك لكان قد ساله بأمر أجنبي لا تعلق له به فكذلك احسان الله الى هؤلاء المقربين وحبته لهم وتعظيمه لاقدرهم مع عبادتهم الله وطاعتهم اياه ليس في ذلك ما يجب اجابه الدعاء لكن الحق لابد أن افت انتباه يوجب الدعاء بانه يست... يتوسل بفعل الله لهم بمحبته لهم وهذا توسل بفعل الله بفعل بإجابتي لدعائهم بإحساني إليهم هذا هذا هذا توسط صحيح أيضاً والزاك شوفوا عقّف فقال فأما لو سأل بإيماني بمحمد محبتي ولا وطاعتي ولا اتبعه لكان قد سأل بسم عظيم هو سأل طبعا بعملي لكن لو سأل بعمل الله بفعل الله بفعل كان أول أيضاً ومن أعظم اعظم الوسائل لاستلاب الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بين ان شفعاته في الاخره تنفع اهل التوحيد لاهل لا لا أهل الشرك وهي مستحقه لمن دعا بالوسيله كما في الصحيح انه قال لجماعه المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه من صلى عليه مره صلى الله عليه ب ثم سأل الله لي الوسيله فإنها درج الدرجه في الجنه لا تنبغي الا لعبد من عباد الله ارجو أن اكون انا هو ذلك العبد فمن سال الله لي الوسيله حلت عليه شفاعتي يوم القيامه وفي صحيح النبوي قال له أي الناس أسعى شفاعتك قال من قال لا اله الا الله خالصا من قلبي فتبين أن, الحق أن حق الناس شفاعتي يوم القيامه من كان اعظم توحيدا واخلاصا ولان التوحيد جماع الدين ولا دفع شكر غير من دون ذلك من يشاء. فسبحانه لا يشفع عنده احد الا بإذنه فإذا شفع محمدا صلى الله عليه وسلم حد له ربه حدا فيدخل من جاءن ذلك بحسب ما يقوم بقلوبهم من التوحيد والايمان والله عليم حكيم يضع الشيء في موضعه وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من سأل الله له الوسيله حالت لو شفعت يوم القيامه فبين ان شفعته تنال باتباعي بما جاء به من التوحيد والإيمان وبالدعاء الذي سن لنا ان ندعو له به واما السؤال بحق فلان فهو مبني على أصلين احدهما ما له من الحق عند الله والثاني هل نسال الله بذلك كما نسال بالجهه والحرمه اما الأول فمن الناس من يقول له المخلوق على الخالق حق يعلم, يعلم بالعق وقاس بالعق بقاص المخلوق على الخالق أعوذ بالله أعوذ بالله وهؤلاء هؤلاء الذين يجبرون على الله جل في ولا فعلًا أعوذ بالله هذا قول معتزل هذا قول المعتزل الذين يجعلون المخلوق على الله حق ويجبون على الله إعطاء هذا إعطاء هذا حق والناس من يقول له المخلوق على الخالق بحال لكن يعلم يعلم يعلم ما يفعلون بحكم وعدي وخبري كما يعلم ما يفعلون بحكم وعدي وخبري كما يقول ذلك من يقول من أتباع جهم والأشعري على طرفين نقيد إثنين إثنان على طرفين نقيد من ما يقول بل كتب الله على نفسه الرحمة وأجب على نفسه حقا لعباده ممن كم حرم الذنوع على نفسه لم يج بذلك مخلوق عليه ولا يقاس المخلوقات هذا هو قول السنه الجمال بل هو حكم حمتي وحق مع حمتي وعدي كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الذنوم كما قال في الحديث إلى هي عبادي إن حرمت الذنوع على نفسه وجعلته بينكم محرما قال تعالك تبا ربكم على نفس الرحمة كان حقا علينا نصر المؤمنين طيب تعرفون تعلمون ما الفرق بين الأشعار والمعتزلة في هذا الباب في السؤال بجاه المخلوق أو بحقية المخلوق على الخالق ما الفرق بينهما أريد هنا من يستطيع أن يتقاع في النظر ويقول لي ما الفرق بينهما وهما طرفين قيد على الضلاط. قال تعالى وكان حقا علي النصر المؤمنين صحيحنا المعادة قال المعادة ما حق الله على العباد فحق العباد الله فهو حق حق على نفسه فهو سبحانه وجل في علاء القول للأنبياء وعباده الصالحين هو حق أوجب على نفسه ما إخباره والثاني يستحقون ما أخبر بقعه وإنما يكن ثم سبب يغطبيه أردت الإجابة أنا أنتظر إجابة فمن قال ليس المخلوق على الخالق حق يسأل به كما رأى أن الله تعالى قال دود وأي حق لأبائك علي يجوز يجوز توصل بهذا كلمة توحيد هذا بحق من ركع وسجد لك لا ما يجوز ما يجوز يا أمورين هذا إلا إذا كان, إذا كان المقصود فيه بحق من ركع وسجد أن تسيبه فأثبنا بذلك أنا أريد الف الفارق الجوهري مع عبد الله جيد جيد أنا هذا لفت لكن أريد الجوهري وصعيد أريد بذلك أنه ليس المخلوق عليه حق بالقياس ولا اعتبار على على خلق كما يجب بالمخلوق على المخلوق وهذا كما يضم جوهر العباد من أن لهم على الله سبحانه حقا وذاك النفوس الجاهلة تخيل أن إنساني بعبادته علم يصير ولو على الله حق من جنس ما يصير المخلوق على المخلوق كالذين يخدمون ملوكهم ما و... و... فيجذبون لهم منفعه ويدفعون عنهم مضره ويبقى أحدهم يتقاضى العوض والمجازات أعوذ بالله هذا نظر المعتزله <تصفيق> والتغير مثل هذا في حق الله تعالى من جهل الإنسان وظلمه، ولهذا بين سبحانه أن عمل الإنسان يعود نفعه عليه، وأن الله غني عن الخلق. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن سأتم فلها من عمل صالحًا فلنفسه، ومن ساف عليه، يا مربوك أرض الله من عبيد. قال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى عباده كفرًا تشكو ويرضى لكم. وكما قال تعالى من شكر من يشكر نفسه ومن كفر أن الله غني كريم وقال والحزنك الذين سروا في الكفر إنهم لا يضر الله شيئا كما قال تعالى أيضا يمنون الله عليك أن أسلمه قل لا تمن علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن أداكم الإيمان وكنتم صادقين أبو الحديث الصحيح يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضرر فضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي إنكم تخطونا بله والنهار ونغفر ذنوبا جميعا ولا أباري الله مخير لي ورحمة الله فاستغفروني أخفر لكم يا عبادي لو أن أولكم أخلكم ونسألون جنكم إلى آخر الحديث لذلك قال بإن القائق والنخلوق من الفروق ما لا من لا أبنى بصيرا ونقف عند هذه الفروق التي يتكلم عنها أنا سأبين لكم الفارق الآن ما زلت أنتظر الإجابة لكن ما وجدت الإجابة أريد الإجابة أنتظر منكم الإجابة الآن نعم هذا هذا جائز ما في شيء طيب هو الفرق بينهما اسمعوا اسمعوا الفرق بينهما نقرأ هنا مش قالت الممتاز يجون حقنا ما طيب حقنا ممتاز, ممتاز أوجب الله إذا الخلاف على السنة الربعين عينين ممتاز. طيب أنا أقول لكم الفرق عندنا فرق ثلاثة. المعتزلة على الطرف الأول والطرف النقيد العشائره والسنة الجماعة في الوسط. الم المعتز الم وصف الله بالنقص وجعله جابرا لله على الفعل وأن يكون في قو في في في كوني ما لا ما لا يريد سبحانه وجل في على أو عليه ذلك وال وصفوه بالنقص أيضا وعدم الحكمة. لأنهم يقولون ي المطيع يعاقب المطيع ويجعله في النار وي ويثيب العاصي ويجعله في الجنة وأما السنه الجماعه فنظر بعينين جميلتين فقالوا الله دل في علاه أوجب على نفسي واجبا ما أوجب عليه أحد و ونظر بعين أخر قال والله عز حكيم أوجب على نفسي أن يثيب المطيع دون العاصي وأن يعاقب العاصي ويخف له هذا هذا الفارق بين بين الطرفين النقيد وبين آل السنة والجماعة. طيب جزاكم الله خيرا سال الله أن يعنى عزاء من زحصاناتكم، سبحان الله ربنا بحمدك، شهدوا الله لا اله إلا أنت، استغفرك واتوب إلىك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.